صفوت إلى الأبيان كم بظلم المستجير فيكم وإلا. رفقاً بصب غدت فيكم شمائل مشمولة رفقاً بصب غدت فيكم شمائل مشمولة قبل أخذ بالقيد بي صبرًا على مر العدا بكم صابرًا على صبرنا على مر عذابكم يا أهل الناس ما حل بكم عالم حليم halif wajdi hal o